وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِن عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ على اللَّهِ يَسِيرٌ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 إِهُ غَفٌُ شَكُ والَّذِي أَوْ حَينَ إلَيكَ مِنَكِتابَابِه وَ الحَقُّ مُفَدّ قَلّمَا بَيْنَ يَدَ إِ اللهَّه بعبادِهِ لَ خَبيرٌ ذُم مَورَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَفْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ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 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الذي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 وَكَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٌ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرٌ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 الأرأيتُم شرركَ أَكُم الذيينَتَدَعونَ مِ دُ اللههِ أَروني ماذا خَلَقُوا مِنَ الأرض أَروني ماذا خَلَقُوا مِنَ الأرضِ أَمْ لهُم شِركُ فيِي السمواتِ أَم آتَينَاهُ كتابًا فَهُم على بَيّينَة مِنه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 وَأَقُسَمُوا بالِلهِ جَهْدَأَمَانِهِم لَِ جَ أَهُم نَذير الََّكَُّ أَهدَامِ إِحْدَ الْأُمَمْ فَلَمَّا جَ أَهُم نَّذيرٌ مَا زَادَهُم إِللاا نُفُورَ اسْتِكْبارَارًا فِي الأررضِ وَمَكَرَ السَّيّء